ناري الشوق ط ف ناري ي ل ل ه نبقى سوا لا لا تحرقني لا ت ط و ي ن ي ب نار الهوا وعدني يا حبيبي وعدني ع ط و على طول تشتقلي تحكي كله وتخبي كله عني ما ف ي ه من أ و ل يوم وانت حبيب و ا ل آ خ ر عمري وانت ا ل ي ولا ت ه د ى فينا نار الحب ولا شي تغيب واللي قلبه كوى ن ا ر ي الشوق طفي ناري يلا نبقى سوا لا لا تحرمني لا تكويني بنار الهوا ا ي ا م الحلوه ب ت م ض ا ق ل ل أ ح ل ا م بتمنى س ن ي خدني ياحبيب ا ل أ ح ل ى غرام على طول العمر يدور وحياه المضى والرضا ياهوى وحياه الهوى و ا ل ه ن ا د ي مايفرق بيني وبينه مدى ولا ت ع س ف فينا